وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين فعوا في آياتنا معادثين أولئك لهم عذاب الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صغاط العزيز الحميد وقال الذين كفروا أن نذلكم على رجلين ينفركم إذا مزقة كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أَفَتَرَانَ على الله أَن بِهِ تَّنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابُ وَأَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ وَهُمْ عَلَىٰ أَفَلَمْ يَرَوْا إلى مَا بَنَى اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا سنخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود بالناس الضيب مَدُونَ بَصِيرٌ وَلِتُعِيمَانَ لِي حَغُدُوهَا شَهُورٌ وَرَبَاحُهَا شَهُورٌ وَأَتَلَّلَهُ عَيْنَ الْقَطْفِ وَلِنَا الْجِنُّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغٌ مِنْهُمْ عَنْ أَنْ لِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له من سأته فلما خزوة بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبسوا في العذاب المهين لقد كان لتبئن في مسكنهم آية جنة من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ومن نجادي إلا الكفور. وَأَنشَأْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي سَكَنُوا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا الْقِسْمَ تِيرٌ فِيهَا لَقَدْ ظَنَّ قَدَّ عَلَيْهِمْ بِذَنِي سُقُنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ من, مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ عَلَى إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنْ شِرْكِكُمْ وَمَا لَهُمْ له مِنْ نَصِيرٍ وَلَا عنده إلا لمن أدن له حتى إذا كدع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كل من يرزقكم من الثماوات والأرض قل الله وإنا أوهي إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل أَيْنَ لَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَنْحَقَةٌ بِهِ شُرَكَاءٌ كَلَّا بَلْ هُوَ الْطَّالِبُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أُوسِلْنَاكَ إِلَّا قل لكم معاد يوم لا تتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذن ظالمون يقولون إلى بعض القول يقول الذين تضيعون الذين تكبرون له لا آت لهم ما ممن قال الذين تكبرون الذين تضيعون ونحن صددناكم لله دعاء بعد كنتم مجرمين وقال الذين اتضعفون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر النات لا يعلمون وما أموالا تقربكم عندنا ذلفاء إلا من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الطعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يفعون فيها محضرون قل إن ربي يبسط الربق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يحلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ظوكوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان وكفرون الحق لما جاءهم من هذا إلا تحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذين وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِهَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِهَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ الَّذِينَ إِنَّمَا أن تقوموا لله مثلا وخرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدا قل ما سألتم لا إلا على الله وهو على كل شيء سهيد قل إن ربي يقدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو تراه فجعوا فلا توت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأسياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد